وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مديد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب في الأمل وطوله وقول الله تعالى فمن زحزح زح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال بمزحزحه أي بمباعده وقوله تعالى زرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وكنا ذكرنا في المرة الماضية أن الأمل من حبائل الشيطان بل هو من أوثق حبائله واكثرها شرا ولذلك لما رفع الشيطان اللعين عقيرته على ربه تبارك وتعالى قال ولا اضلنهم ولا امنينهم فلا اذان الانعام ولا فليغيرن فلا خلق الله فانا الاحظ ثلاثه اشياء في صعيد واحد قال ولا هذه هي الغايه ولأمنينهم امنينهم هذا هو السبيل ولا أمرنهم الثلاثة وراء بعض هكذا بهذا الترتيب. ولا أضللهم، ولا أمنينهم، فأوسع سبيل للضلال أن يغرق المرء في الأماني. والمرء إذا طال أمله وقع في آفتين. الآفة الأولى هي اتباع الهوى والآفة الثانية هي الحرص وكلاهما أي واحدة من الاثنين دول تقتل المرء وسيرد هذا علينا في كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي ذكر البخاري بعضه في هذا التعليق الذي ذكره قبل الحديث المسندي مباشرة ونلاحظ أيضا أن الشيطان كما ذكر رب العالمين في آية أخرى له طرق وأنت إذا أردت أن تجمع المعنى كله لا بد أن تأتي بكل الأدلة التي ذكرت هذا المعنى فتضم بعضها إلى بعض فتخرج بالمعنى كاملا ولأضلنهم داء الغاية أن يضل بني آدم قال فبما أغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين يعني ما ترك الشيطان سبيلا إلا قعد عليه أو أقعد من بطانته عليه من بين أيديهم أي من الأمام ومن الخلف وعن اليمين وعن الشمال ولم يذكر الجهة العليا ولا الجهة السفلة لسببين إما لأنه خاف الخسف والخسف يأتي من تحت ومن فوق كل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم فترك هاتين الجهتين خشية أن يكون خسف فيعني في يضار به أو لأن هذه الجهات الأربع هي التي يتحرك فيها بنو آدم لا يتحركون فوق ولا يغوصون في الأرض ولا يكون الحكم للشاذ إنما الحكم يكون للأعم الأغلب ولكن معنى هذا الكلام إن بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم أنه ما ترك طريقا يترصد فيه ابن آدم إلا قعد عليه وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وأحمد وصححه ابن حبان من حديث سبرة ابن أبي الفاكه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فأتاه فقعد له على طريق الإسلام قال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك فعصاه فأسلم فقعد له بطريق الهجرة قال له أتهاجر وتذر أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول فعصاه فهاجر فقعد له بطريق الجهاد فقال له أتجاهد وإنما الجهاد جهد النفس فتقاتل فتقتل فتتزوج مرأتك ويقسم مالك فعصاه فجاهد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة فإن مات غريقا كان حقا على الله أن يدخله الجنة فإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة إذا ما من طريق إلا والشيطان على الرصد فيلقي حبائله وهي حبائل شتى على حسب مذهب ابن آدم لكن الأمل هذا أوسع حبائله على الاطلاق الأمل يعني أنت مش هتموت أنت شباب معك عمر معك وقت فيسوف في التوبة وفي الرجوع إلى الله عز وجل اتكالا على غد غد ولذلك الـ الـ الإمام البخاري رحمه الله عليه أورد الآية الأخرى وهي مباشرة للتبويب قال باب في الأمل وطوله ثم أتى بالآية الثانية المباشرة وهي زرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وإحنا لنا بقية لكن سأؤدي الكلام حتى آتي بخبري أو بكلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه على وجهه قال البخاري وقال علي ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا, أب فكونوا من أبناء الدنيا ولا تكونوا من أب فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل ذكرت قبل ذلك أن هذا يسمى أثرا معلقا ولعلكم تذكرون تعريف الحديث المعلق وهو ما حذف راو أو أكثر من مبدأ الإسنادي حتى لو استغرق الحذف الإسناد كله زي ما حاصل هنا يعني البخاري مثلا لو قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان طبعا أسعد الناس بالكلام ده اللي هو معه قلم وورقه يكتب الآن لو قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان طبعا سفيان هو ابن عيين عن الزهري عن أنس اسناده رباعي متصل طبعا حدثنا الحميدي عن سفيان عن الزهري عن انس لو البخاري حدث الحميدي من الاسناد وقال قال سفيان او عن سفيان عن الزهري عن أنس ده اسمه إيه اسمه حديث معلق معلق ليه حذفنا راويا من مبدأ اسنادي لازم الحذف يكون من أول الإسناد لو الحذف كان من نصف الإسناد أو من الطبقة الثانية من الإسناد بيبقى اسمه حديث ايه معلق يبقى اسمه منقطع أو معضل إيه اسمه تاني يعني بس مش معلق يبقى الحديث المعلق ما حذف راون من مبدأ إسناده حدثنا الحميد حيفضل عندنا سفيان الزهري أنس لو حذفنا سفيان ممكن البخاري يقول عن الزهري عن أنس لو حذفنا الزهري البخاري هيقول عن أنس يبقى حذف الإسناد كله لكن الحذف من أول السند وعلى التوالي هذه إيه؟ الشرطان للحديث المعلق أن يكون حذفه من أول الإسناد وأن يكون على التوالي هنا البخاري قال وقال علي أين إسناد البخاري إلى علي من أبي طالب حذف البخاري البخاري ليه بيحذف الاسناد هل لانه مش لاقي الاسناد لم يعثر يعني لهذا الاثر على اسناد لا ده الاسانيد بتاعتهم راس مال راس مال يمكن الاسناد أنا لكن البخاري سمى كتابه الجامع الصحيح المختصر فالبخاري حب ان هو إيه يختصر الكتاب فكان يأتي على بعض هذه الأحاديث على أثار الصحابة وأحيانا بعض الأحاديث المرفوعة التي ليست على شرطه يحذف إسنادها وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا كان أثرا ينسبه إلى قائله سواء كان من الصحابة أو كان من التابعي يبقى البخاري إذن بيحذف الإسناد اللي حتى لا يعظم حجم إيه الكتاب الحاجة الثانية قال وقال علي دا اسمه تعليق مجزوم به مجزوم به يعني يعني إذا البخاري استخدم الفعل المبنية للمعلوم يبدأ اسم اسم معلق بصيغة الجزم صيغة الايه الجزم إذا ذكر الفعل مبنيا للمجهول أو لما لم يسمى فاعله إذا بسميه إيه؟ تمريض يبقى عندنا معلقات البخاري إما أن تأتي مجزومه بمعنى كان يقول قال أو حكى أو روى أو يأتي بصيغه التمريض كان يقول قيل أو حكي أو روية فالعلماء يقولون كل معلقات البخاري المجزوم بها صحيح فإذا مرض مرض يعني, يعني قال قيل حكي روية هكذا لما لم يسمى فاعله قال لك يبقى دي دا معناه إن التعليق دا إما ضعيف وإما البخاري رواه بالمعنى لكن معلقات البخاري اللي هي المجومة بها عند علماء الحديث صحيحة هذا الحديث هذا الأثر لعلي بن أبي طالب له أسانيد شتى أجود هذه الأسانيد وهو الإسناد المتصل هو ما رواه البيهقي في شعب الإيمان وفي كتاب الزهد الكبير له رواه من طريقي وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي وهذا اسناد قوي وكيع بن الجراح وكيع سفيان الثوري هتسمعوا اخبار سفيان في هذا الحديث لان الحديث البخاري الروى ده فيه سفيان الثوري سنقف عند اخبار سفيان حتى ترون العجب وتعلمون أن هذه الأمة أمة عظيمة عطاء بن السائب ثقة لكنه تغير في آخر حياته اختلط الاختلاط داء يصيب الحفظ يصيب الذهن فبيبقى تركيز المحدث أقل ممكن يدخل حديث في حديث أو يدخل له إسناد في إسناد أو حد يدخل عليه حديث يدسله حديث ليس من حديثه فينطلي عليه فيحدث به وهو لم يسمعه وليس من حديثه طب إن هذا الضرب من الرواه إيه الحل معاهم ممكن يبقى دين وخير وقضى حياته في طلب العلم وطلب الحديث فضلا عن بقى التعبد والديانه طب اللي زي ده هنتصرف معاه ازاي العلماء قال لك ننظر إلى من سمع منه قبل الاختلاط فنقبل حديثه أما من سمع منه بعد الاختلاط فلا حتى يرد ما يشهد له يكون في راوي روى هذا الحديث زيه أو يكون في شواهد أخرى من المتون الصحيحة التي تشهد لهذا المتن طيب أنت تعرف إزاي بقى اللي سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط قال لك بنعرف سنة الاختلاط بتاعته والعلماء كثيرا ما يحددون سنة اختلاط الرواة فيبقى اللي يسمع منه قبل يبقى حديثه صحيح يسمع منه بعد يبقى حديثه ضعيف ساعات في بعض الرواه يسمع قبل وبعد ولا مثلا عطاء بن السائب اللي هو ايه الذي روى هذا الخبر سفيان الثوري شعبة بن الحجاج كلاهما سمع منه قبل الاختلاط وحماد بن زيد ايضا سمع منه قبل الاختلاط حماد بن سلامه سمع منه مرتين مرة في الاختلاط ومرة بعد الاختلاط طيب اللي زي حماد بن سلمة نعمل ايه فيه الذي سمع قبل وبعد انتوا عارفين من الحديث التي رواها حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب حديث حديث ابن عباس اللي هو بتاعه ماشطة فرعون لأنه كانت بتنشط البنت قالت بسم الله الحديث ده روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا حماد بن سلمة رواه مرفوعا حماد بن زيد رواه موقوفا العلماء يقول لك لا إذا حماد بن زيد أثبت لي لأنه سمع من عطاء بن ساب قبل الاختلاط طيب حماد بن سلمة الذي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لك طالما سمع قبل وبعد ولم يتبين لنا أن هذا مما سمعه قبل يبقى نتوقف في حديث يبقى لو جالك بقى حديث لراوي المختلط الحل إيه تبص للراوي عنه مش للراوي اللي فوقه لا الراوي اللي تحتيه وانتوا عارفين الاسناد بيطلع من تحت الفوق زي كده يعني اهو الاسناد هو بيبقى ماشي كده قدامنا في الكتب كده هو فلان عن فلان عن فلان لكن في المر... في... في من ناحيه الزمن لا بيبقى كده خلاص الراوي اللي ده عطاء ابن السائب هو مثلا تبص اللي هو المختلط تبص للراوي عنه يعني اللي تحته اللي تحته من جهه مين من جهه المصنف من جهه البخاري من جهه الترمذي من جهة ابن حبان اما من جهة الصحابي فده الجهة العليا ها فلما نقول عطاء ابن السائب هنا الراوي عنه يبقى تحت كده ما يبقاش فوق ما يبقاش من شيوخ عطاء يبقى من تلاميذ عطاء ابن السائب فهنا سفيان الثوري رحمه الله وهو ممن سمع من عطاء ابن السائب قبل الاختلاط عشان كده انا قلتلك قلت اسناده ايه اسناده قوي يرويه وكيع بن الجراع عن سفيان الثوري عن أبي عد عن عطاء السابع عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو عبد الرحمن السلمي هذا أخذ القراءة عن عثمان وعن ابن مسعود رضي الله عنهما يقول أبو عبد الرحمن السلمي قال خطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالكوفة فقال يا أيها الناس إن اخوف فما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى فأما طول الأمل فينسي الآخرة وأما اتباع الهوى فيضل عن الحق ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والأخ... ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة, والآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من ابناء الدنيا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل طبعا ورد يعني هذا هذه ال... وردت هذه الخطبة عن علي بن أبي طالب بسياق أطول من هذا، ولكن لم يصح اسناد واحد إلى علي بن أبي طالب في هذه الخطبة إلا هذا الاسناد بحسب ما وقع لي من بحثي الذي يعني جمعته من طرق هذا الحديث لم يصف لي إلا هذا الاسناد الذي ذكرته. من كتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي رحمه الله تعالى وهو المناسب لما أورده البخاري نصا لما أورده البخاري نصا يقول علي رضي الله عنه يا أيها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى أما طول الأمل فينسي الآخرة وأما اتباع الهوى فيضل عن الحق طول الأمل ينسي الآخرة ويورث الحرص والإنسان الحريص الحريص مهان لأن الحرص يدفعه على التكالب على الدنيا وعادة ياخذها من غير وجهها ولذلك قال الله عز وجل في شأن اليهود ولا تجدنهم احرص الناس على حياه خلي بالك بقى في قاعده اصوليه بتقول ان نكرته في سياق الاثبات تفيد الاطلاق اكتب القاعده دي النكره في سياق الاثبات تفيد الاطلاق يعني ايه الكلام ده؟ نعرف الاول ايه نكرة لان الكلام ده القاعدة دي بينبني عليها كلام نعرف يعني نكرة ونعرف يعني اثبات الجملة المثبتة اي التي لم يتقدمها ناف مفيش حرف نفي فيها. لا ما ولا إن إنا ولا لا ولا لن فيش نفي جملة مثبتة النكره الاسم منزوع الألف واللام المعرفة الاسم المحلى بالألف واللام تقول رجل نكره الرجل معرفة امرأة نكرة المرأة معرفة طيب ولا تجدنهم احرص الناس على حياه فين النكره في الايه حياه هذه الجمله فيها نافي لا ما فش نافي يفيد الاطلاق كقول الله عز وجل واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره فهي بقره دي نكره جاءت في جمله مثبته يعني ما فيش فيها حرف نفي قال لك يبقى المعنى اللي فيها مطلق انت عارف لو النكره دي سبقها نفي مش احنا بنقول دي جمله مثبته نكره في جمله مثبته يبقى تفيد الاطلاق لو النكره دي أتت في جمله منفيه تفيد العموم يبقى النكره في سياق ادق قاعدتين بكلمه واحده بس اثبات ونفي النكره في سياق الاثبات تفيد الاطلاق والنكره في سياق العموم في سياق النفي تفيد العموم زي ايه كده النكر في سياق النفط في العموم وما جعل عليكم في الدين من حرج أي حرج دي نكر جاءت في جملة من فيه ولا لا اه وما وما جعل عليكم في الدين من حرج إيه بقى قيمه القاعدة اللي أنا بقولها؟ ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة اي حياه مطلق الحياه حياه منزوعه البركه حياه منزوعه الكرامه حياه منزوعه الالف واللام يعني يتمنى ان يعيش ولو كان اذل الخلق ليه بسبب هذا الحرص لسان الحريص على الحياه ما عندهش كرامه امتى تظهر كرامته مع من دونه يعني ممكن تلاقيه في المجالس العامة وفي المنتديات والكلام ده قاعد ماله دوم لا أنا عايزك تشوفه عند الموظفين في الجمرك وعند الجماعه بتوع الدرائب وعند المحامين لو فيه أضية له ولا حاجة ولا الكلام ده انظر إليه وارمقه لا ترى فيه لا من العز ولا من الكرامة ولا من النخوة ما تراه في المجالس العام وعلى استعداد يعمل كل حاجة إذا كان حريصا أذل الحرص أعناق الرجال فعلي بن أبي طالب وهنا يقول يقول إن أخوة فما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى يبقى عندنا عندنا افتان أما طول الأمل فينسي الآخرة ما ظنك برجل يظن أنه لن يموت أن يعمل عمل من لا يموت كلنا عارفين أن نحن هنموت لكن كما قال علي بن أبي طالب ما رأيت يقينا لا شك فيه ولا شكا ما رأيت يقينا لا شك فيه ولا شك لا يقين فيه إلا الموت إزاي؟ قال هو شك هو يقين لا شك فيه جاي جاي لكن الناس تتصرف في حياتها كأنه شك لا يأتي لا يقين لما ترى الإنسان وترى تخطيط للسنوات الطويلة والكلام ده وهو ميت يعني يعني بعد ساعة هيكون ميت وعمل يتكلم فيه سنوات قادمة اذا تصرفه في الحقيقة تصرف من لا يموت مع أن الموت هو اليقين الذي لا شك فيه وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ما كنت منه تحيد دايما هربان مش عايز سيرة الموت حتى في بيوت الناس الملتزمين يعني مثلا لو انا جالس مثلا هقول لي من نسائي خلي بالك انا لو مت مت بعد الشر كفل الشر تفهم وبؤك هل هتفهم وبؤي ليه كفل الشر ليه يومي قبل يومك ما تخافيش كل واحد هيموت في يوم ما فيش حد يعني اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون, سا فلا يستأخرون ساعه ولا يستخدمون ليه ليه الواحد هربان من الموت ليه دايما هربان وده معنى الايه وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد تحييد يعني يعني يترك الجاده هربان بصفة المستمر مش عايز حد يذكره بالموت ولا عايز يسمع سيرة الموت لا نحن لو عمرنا بيوتنا بذكر الموت لانتهت كثير من المشاكل ذكر الآخرة أسقط عن محاكم الأرض ملايين القضايا منذ سنتين تقريبا انا سمعت وزير العدل بيقول ان المحاكم فيها 11 مليون قضية 11 مليون قضية في أضعاف أضعاف هذا الرقم ما راحش المحاكم واحد له مظلنة يقول له منك لله هاخدها في الآخر اللي زي دول بالملايين يعني نحن لو أعملنا فقه اليوم الآخر لاسقطنا كثيرا من هذه القضايا التي تدور في المحاكم لان كثير منها زور وعدوان يروح يضرب نفسه بمطله ويعمل تقرير طبي يروح يعور نفسه ويعمل تقرير ياخد شويه جماعه مزورين ويروح عشان يعمل يثبت قضيه كثير من القضايا في المساله دي طب دول رايحين ليه رايحين المحاكم ليه الحرص الحرص والذي جرهم الى المحاكم ذكر اليوم الاخر كما قلت نسقط هذا الحرص وانا لا انسى في بلد من ابو دام سنه من السنوات كان هناك اخوان شقيقان تنازعا على ميراث لمده 17 سنه في المحاكم و كان لهم خال بيحبوه جدا كراجل فاضل وحاول ان يصلح عجز الاخ الكبير الميراث كتير مكتوب باسمه وكان يحب خاله جدا ونكوش على الدنيا ومش راضي يدي لاخوه الميراث بتاعه لما مات خاله دخل مع الحانوتي القبر عشان يدفن خيري وليه قضيه الخزومه دي كانت معروفه عنهم في البلد اشهر سبعتاشر سنه في المحاكم الاخ الكبير خرج من القبر يجري بيدور على اخوه راح لاخوه قال له خد كل حاجه انا مش عايز حاجه إيه اللي فك مشكلة عشر سنة لما رأى خاله منجدلا في قبره طب سبعتاشر سنة محاكم ليه الحرص مش عايز يسيب الفلوس مش عايز يسيب الميراث فهذا الحرص يذل أعناق الرجال يجعل الإنسان بلا كرامة شره عشق كل حاجة ده سببه طول الأمل ومن آفاته أيضا اتباع الهوى واتباع الهوى ضد الوحي مباشرة لأنه لا يحرك المرأة إلا وحي أو هوى قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم يستجيبوا لك دا الوحي فاعلم أنما يتبعون أهواءهم دا الهوى قال تعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا دا الوحي واتبع هواه وكان أمره فرطا وقال تعالى يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله هذا وحي وهذا هوى وقال تعالى ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق اللي هو الوحي وقال تعالى فلذلك فدعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع اهواءهم استقم كما أمرت اللي هو ايه اللي هو الوح ولا تتبع اهواءهم وقال الله تبارك وتعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله اتبع هواه وبغير هدى من الله اللي هو الايه اللي هو الوحي فلا يتحرك المرء إلا بوحي أو بهوى طب هذا الإنسان طويل الأمل ده الذي لا يخطر الموت على باله بتعرض له قضايا شتى يحتاج فيها إلى فتاوى فيقوم يذهب إلى من يتوقع أن يفتيه على هواه وهو يعلم أنه مبطل وهو يعلم أنه مبطل من أعجب الفتاوى التي سمعتها أمس سمعتها بأذني ورأيتها بعيني أمس بس في بعض القنوات واحد بي يعني بيسأل في برنامج ديني المذيع بيسأل الضيف وبيتكلموا عن الجهاد في سبيل الله وعن القتال فحصل مدخلة من امرأة المرأة دي تكلمت عن كاس إفريقيا وعن المكسب اللي احنا أحرزناه في إفريقيا والكلام ده هو وإن احنا بنقاتل علشان نرفع سمعة البلد ألا يعد هذا من الجهاد قال نعم هذا من الجهاد في ناس ما بيقولش لا إذا عرضت عليه فكرة حتى لو كانت باطلة ليه من الجهد ليه إيه يعني اللي فيها دي ده هذا اسمه لعب ما له قيمة واخدين الصفر الكبير في ميدان الجد فما يغنينا أن نحرز الدرجة الأولى في ميدان اللعب الأمم لا تقاس باللعب الأمم تقاس بالجد والاجتهاد فأنا لما, ي... لما اجي أنا وأعتبر ان دا من الجهاد في سبيل الله أو دا من القتال هذا والتحريف بعين ففي ناس تبحث دائما عن الفتوى التي تريدها لا ما يريده الله عز وجل من العباد السبب في المشكلة دي كلها إيه طول الأمل ينسي الآخرة ويجعل المرأة متبعا لهواه يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا إن الدنيا ولت مدبرة كل يوم تغيب شمسه يقترب الإنسان خطوة من أجله ومن أغرب الغرائب التي لا يستسيغها عاقل لا أقول إنسان تحركه الأدلة الشرعية فهذا مشأن آخر لا انسان عاقل أن يحتفل المرء بعيد ميلاده طب ده بيحتفل بايه بان مرت سنه يعني بيحتفل أنه اقترب من الموت سنة من الذي يفعل هذا؟ جاءتنا هذه العادة القبيحة من بلاد الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر جاءتنا من الكافرين احتفالات بعيد الميلاد وإنفاق مئات الألوف أو عشرات الألوف من الأموال في أعياد الميلاد زمان أنا طالب في الجامعة كان فيه واحد بيحتفل بعيد مرا... بعيد ميلاد مراته كانت قطعة الجبن انا ذات بخمسة وسبعين دولارا قطعة الجبن كانت خمسة وسبعين دولارا وجايبين ناس من الفلبين مش عارف عشان يشيلوا ايه كده مش فاكر يعني المهم القصة دي كلها تكلفت فوق المئة وعشرين ألفا الكلام ده كانت سنة سبعة وسبعين مئة وعشرين ألف يعني في الخلافة بتاع مليون ونص حاجة دلوقتي ده عشان بيحتفل بعيد الميلاد لا أهل الإيمان إذا مر يوم ولا أقول مر عام إذا مر يوم فإنهم يحاسبون أنفسهم ماذا فعلت في هذا اليوم في بعض الناس بيعملوا ورد محاسبة وبين بالنفس كده من أول ما يستيقظ ويقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله لحد ما يقول اللهم الجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت امري إليك أذكر النوم يعني من أول أذكر الاستيقاظ. إلى أذكار النو بحسب نفسه إذا كان طالب علم يقول أنا ماذا حصلت في هذا اليوم إذا كان رجلا متعبدا ينظر ماذا فعل في هذا اليوم إذا كان رجلا ممن يتحرك ويذهب يقول أنا ماذا فعلت أمرت بمعروف هل نهيت عن منكر هل رأيت منكرا كنت قادرا على إزالتي فلم أفعل ذو الأهل اليقظة أهل لقظ الذين علموا لماذا عاشوا لماذا يعيشون وما هي مهمة في هذه الدنيا؟ ف الدنيا ولا تمدبرة ما من يوم يمر إلا وهو نقص من عمرك وقرب من الآخرة خلاص طالما ان أنت عارف المسألة دي يبقى اعلم أن لكل واحدة منهما بنون الدنيا لها أبناء والآخرة لها أبناء في واحد يعيش في الدنيا ولكن نظره يطل على الآخرة على رأس هؤلاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وانظر مثلا في هذا الحديث لما أمر عائشة رضي الله عنها أن توزع شاة ذبحها عليه الصلاة والسلام وأمر عائشة أن تفرقها في الفقراء فلما رجع صلى الله عليه وسلم قال لها ما فعلت بالشاه قالت يا رسول الله ذهبت كلها إلا ذراعها فقال لها بل بقيت كلها إلا ذراعها هي عائشة رضي الله عنها تقصد أنها وزعت الشاه أجمع إلا الزراع فأبقته لها وللنبي عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يعيش في الدنيا ويطل على الآخرة قال بل بقيت كلها أي عند الله تبارك وتعالى إلا زراعها العبد بقى اللي هو عايش في الدنيا يطل على الآخرة والعبد الذي يعيش في الدنيا ولا يرى إلا ما تحت شراك نعله قال صلى الله عليه وسلم في هذين من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت كلنا يكره الموت قال لا يا عائشة قال كلنا يكره الموت قال ليس كما تظنين إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا إدبار يعني, يعني خلاص ترك الدنيا كلها خلف ظهره ولم يبق معه من العمر شيئا إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا واقبال على الآخرة رأى ما اعده الله له فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن العبد الفاجر إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة رأى ما أعده الله له فكره لقاء الله فكره الله لقاءه شوف كلام عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت لم تستثني احدا هذا فيه رد على بعض الناس الذين كذبوا حديثا في الصحيحين بسبب هذه الجملة بسبب هذه الجملة وهو حديث موسى وملك الموت عليهما السلام الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة والكلام ده لسه مكتوب بقاله هو. الكلام ده بيتكرر كتير بس لسه مكتوب بقاله عدة أيام الجماعه اللي بيتهجموا على الصحيحين يقولك فيه أحاديث مكذوبة وأحاديث موضوعة والكلام الفارغ اللي بيكتب على صحة الجرائد الآن ويلعبون بمصادرنا الأصلية امنوا العقوبة فأساءوا الأدب كذبوا الحديث ده بالجملة بتاعت عائشة دي قالت كلنا يكره الموت حديث موسى وملك الموت اللي هو الصحيحين حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما موسى عليه السلام في داره إذ رأى رجلا فقال له أجب ربك ففقأ موسى عينيه هذا العبد اللي هو ملك الموت أرسل الله عز وجل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك ففقأ عينيه فصعد موسى عليه السلام إلى ربه فقال له وهو أعلم به إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عز وجل عليه بصره وقال له انزل لعبدي فقل له آل تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرات مستها يداك سنة فلما نزل وأخبره بقول الله عز وجل قال موسى عليه السلام أي ربي ثم ماذا قال الموت قال فلان طيب هو علل الحديث ده إيه ازاي بقى قال لك اهو ملك الموت يقول لله عز وجل انك ارسلتني الى عبد لا يريد الموت انا مستغرب الله حديث عائشه رضي الله عنها يؤيد هذا الكلام الذي ورد في حديث موسى عليه السلام الكلام ده لما واحد يقول آه الصالحون أكرهون الموت زي ما قال الكلام ده بعض من رد هذا الحديث كان ممكن لكن يأتي بحديث عائشة علشان يكذب به حديث أبي هريرة والمعنى هنا كالمعنى هنا هذا الله اللي لا نستغرب ده اللي أنا متعجب له في نفس المكان ده يقول إن البخاري يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجامع عائشة مع أن الحديث في الصحيحي حديث عائشة رضي الله عنها تقول كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزر ثم يباشرها من فوق الازار أنا مش قادر أفهم والله العالم دول بيكتبوا الكلام ده ازاي عائشة تقول كلنا يكره الموت فلم تستثني أحدا وكلنا يكره الموت لم يرد عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولا قال لها لا يا عائشة بل الصالحون لا يكرهون الموت لا كلنا يكره الموت وهذا واضح جدا في حديث أبي هريره أيضا في البخاري وهو أشرف حديث في صفة الاولياء من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب في آخر الحديث إيه قال الله عز وجل وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روحي عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ويكره الموت فأنا مش فاهم يعني مش فاهم والله يعني الله المستعان يعني احنا, احنا في زمان يكاد المر يمر على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك نسأل الله السلامه والصيانة الشاهد نرجع إلى كلامنا لأن كلامنا عن البخاري الحقيقة يعني كلام طويل وفيه بعض الأحاديث التي ذكروا أنها مكذوبة وهي في كتاب الرقاق لكن لسه قدامنا بتاع عشرين بابا على الأقل حتى نصل إلى هذا الحديث وأنا كتبت عند الحديث الشبه التي وردت لهؤلاء حتى إذا جاء بوضعها ذكرناها إن شاء الله تبارك وتعالى فالقصد من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الدنيا لها بنون وأن الآخرة لها بنون يمكن للإنسان أن يعيش في الدنيا بنظر وهو ينظر إلى الآخرة يعني لا يرفع قدما ولا يضعها إلا إذا كان ماذونا له شوف الشيطان بيقول إيه ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فان العبد إذا وقع في شباك الاماني فقد ركب جواد الضلال فلن ياتمر حينئذ بامر الله عز وجل انما سيملي عليه الهوى تكون جهة الأمر ليست هي جهة الوحي وشوف حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه في أواخر صحيحه في كتاب الجنة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم في يوم هذا مما جهلتم كل مال نحلته عبدا حلال كل مال نحلته عبدا حلال إما بطريق تجارة أو بطريق ميراث أي طريق شرعي يصل المال إلى الإنسان فهذا حلال دا معنى الكلام كل مال لحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم اجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا حرمت عليهم ما أحل الله ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الانعام البتك اللي هو القطع كانت الدابة أو الناقة إذا ولدت خمسة ابط الخامس ذكر يشقون أذنها ثم يسيبونها لآلهتهم فلا يركبها أحد ولا يذبحها أحد حتى أن الرجل, الع... الرجل العيي المتعب لا يستطيع أن يركب أبدا على ظهرها يسيبونها لأسماء السوائب السائبة يسيبونها لآلهتهم بعدما يقطعون أذنها طيب آه الله أمرهم بهذا لا طيب لماذا لا تذبحونها وهي حلال لماذا لا تشربون درها اي لبنها وهو حلال لماذا لا تنتفعون بظهرها وهو حلال حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله عز وجل وامرتهم أن يشركوا بالله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطانا يبقى الـ الـ الـ ولا امرنهم ده الشكه اللي هي افرزتها الاماني يبقى انا عندي ولا اضلن شوف مترتبه ترتيبا ولا اضلنهم ده الهدف النهائي من الموضوع ولا داء الوسيلة الوسيلة الجواد الذي ساركبونه ولآمرنهم لأن الإنسان لا بد له من أمر أو نهي في حياته فهنا علي بن أبي طالب يقول يعني كونوا من أبناء الدنيا ولا تكونوا من أبناء الآخرة ثم نأتي على الحديث المسند اللي هو من شرط الجامع الصحيح من شرط الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قال حدثنا صدقه بن الفضل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر الربيع بن خسيم عن عبد الله عبد الله اللي هو عبد الله المسعود رضي الله عنه طبعا احنا نعرف ان ابن مسعود يعني المشتغلون بالحديث الصحابي يعرفوا يميزوه حتى لو لم يأتي منسوبا ازاي قال لك تشوف الراوي عنه فاذا كان الراوي عنه كوفيا فهو ابن مسعود فان كان بصريا فهو ابن عباس فان كان مصريا فهو ابن عمرو بن العاص إن كان مدنيا فهو عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطا مربع وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج امله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا طبعا يعني لما نيجي على المد سأرسم لكم هذا الخط المربع الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليبين لهم معنى ما يريد لكن يعني قبل أن نصل إلى يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام كعادتنا سنمر على رواة على كل على حسبه يعني في بعض الرواة لا نخف عنده كثيرا وبعض الرواة نخف قليلا وبعض الرواة نتريث كثيرا في سيرته ونستخلص منها الآداب والأحكام والعبر أول راوي في هذا الإسناد طبعا هو شيخ الإمام البخاري رحمه الله وهو الصدقة ابن الفضل ابو الفضل المروزي وصدقة ابن الفضل هذا احد الثقات، وثقه الامام يعقوب ابن سفيان الفسوي وابن حبان وكذلك وثقه الامام الدولابي رحمه الله تعالى شيوخه في الجامع الصحيح على حسب ما احصيته تسعة. يعني لا يروي صدقة ابن الفضل في كتاب البخاري من إلى آخره إلا عن تسعة من الشيوخ وهم إسماعيل بن علي وحداد بن محمد الأعور وسفيان بن عيينة وابو خالد سليمان بن حيان الأحمر وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر الملقب بغندر ومحمد ابن خازم اللي هو المكنى بأبي معاية الضريب وهو بكنية أشهر منه باسمه والوليد ابن مسلم ويحيى ابن سعيد القطان ورواياته هنا عن يحيى ابن سعيد القطان لم يروي أحد من الأئمة الستة من الأئمة الخمسة الباقين لي صدق ابن الفضل لا لم يروي أحد له ولا عنه إلا البخاري روى عنه واحد يقول لي طب صفر ما بين إنك تقول روى عن وروى عن لي أقول لك آه <تصفيق> لما تلاقي كده في التراجم روى عن يبقى اخذها منه مباشره انما روى له اي وقع هذا الراوي في الاسناد مش لازم يكون شيخه ممكن يبقى من التابعين او تابعيه او اي طبقه من طبقات السند يعني الاسناد اللي انا ذكرته على البخاري لما قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أمس ايه رباع عبد الله بن الزبير اللي قال حدثنا عبد الله بن الزبير مين البخاري طيب البخاري روى عن الحميدي ولا روى للحميدي الصح انك تقول ايه روى عن الحميد روى عنه اي تلقاه مباشرة بلا واسطه طيب سفيان ابن عيينة روى عنه البخاري ولا روى له البخاري الصح تقول روى له اذا باستثناء الشيخ الشيخ المصنف ايا كان المصنف ده البخاري مسلم أبو داود التلمزي بن ماجه النسائي ابن خزيمة بن حبان أي حد من الأئمة دول الشيخ بتاعه يبقى روى عنه أي رجل في الاسناد بقى يبقى اسمه روى إيه؟ اسمه روى له فالامام البخاري, الإمام البخاري هو الوحيد الذي روى لصدقة روى لصدقة ابن الفضل روى له في صحيحه روى عنه في صحيح. ويصدق ابن الفضل ده قال فيه العباس بن عبد العظيم العنبري والعباس يعتبر من أقران صدقة كان يقول أحمد ابن حنبل بالعراق وصدقه ابن الفضل بخرسان. يشوف لما يحط صدقة ابن الفضل في مقابل أحمد بن حنبل يعني كان من الشهرة بمكان ويقول ايضا وهب ابن جرير جزى الله إسحاق بن راهويه وصدقه ابن الفضل ويعمر ابن بشر ومن أصحاب ابن المبارك يعني عن الإسلام خيرا أحي السنة بالمشرق فهذا أحد مشايخ الإمام البخاري الثقات وطبعا البخاري له مفاريد البخاري له مفاريد بمعنى له شيوخ لم يروي لهم أحد من الأئمة الستة لم يروي لهم أحد من الأئمة الستة لا سيما أن البخاري يعتبر أكبر أصحاب الكتب الستة الطبقة الأولى من مشايخ البخاري دول الأئمة الباقين قل من أدركهم زي مثلا محمد بن الله الأنصاري وعبيد الله بن موسى وأبي نعم لفضل بن دوكين وأبو عاصم النبيل ومحمد بن كثير ويعني هذه, ليه؟ هذه الطبقة الإيمان البخاري لعلو وسنهي أدرك هذه الطبقة ولم يدركها واحد من الأئمة الستة الذين جاءوا بعد ذلك صدقة بن الفضل يروي هذا الحديث عن يحيى ابن سعيد القطان والحقيقة سعيد القطان يعني إمام كبير جليل القدر جدا وله ترجمة حافلة وكان أحد المعدودين علما وزهدا وديانا وهو كلمة إجماع من أهل العلم كلمة إجماع من أهل العلم فأنا أذكر كلام أهل العلم فيه وأقف عند بعض النكات التربوية أو بعض كلامه الجميل ونستخلص منه بعض الفوائد والعبر قال الإمام أحمد ما رأيت بعيني مثل يحيى القطان وقال ابن مهدي ابن مهدي ده من أقران يحيى بقى الأقران بيبقى سعد بينهم تنافس كذا يهضم بعضهم حق بعض قال عبد الرحمن بن مهدي لا ترى بعينيك مثل يحيى القطان وقال أيضا عبد الرحمن بن مهدي قال لما قدم الثوري البصرة قال يا عبد الرحمن جئني بإنسان أذاكره المذاكرة أن نحن نعد مع بعض ونستذكر ما عندنا من الروايات أو ما عندنا من العلم نطرح قضية من القضايا عندك ايه فيها عندي كذا وكذا وكذا أنا عندي كذا وكذا لا ده غلط لا صح لا غلط بدليل كذا لا صح بدليل كذا فحياة العلم المذاكرة ودائما ترى اهل العلم دائما يكون بينهم هذه المذاكره مش المناظرة بقى اللي هي الإنسان نطلع كلنا زعلانين من بعض والكلام دا لا إنما القصد اثاره الإيه اثاره الفوائد والمذاكره هذه حياة العلم كان الزهري رحمه الله يأتي من عند سعيد المسيب أو من عند أبي سلمة ابن عبد الرحمن أو من عند عروة ابن الزبير يكتب عنهم الإيه الأحاديث الكثيرة وكان له جارية يجي صحيها من النوم يجي في نصف الليل له نايمة صحيها أوعدها له حدثني سعيد حدثني أبو سلمة حدثني عروة حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة في البنت نايمة على نفسها تقول يا سيدي مالي ولسعيت أنت الصاحين عشان تقول لي سعيد وأبو سلمة وكذا يقول إنما أردت أن أذاكر العلم ثم قال حياة العلم المذاكرة وآفته النسيان بل المذاكره كانت من دأب أهل العلم قديما قال الثوري العبد الرحمن ابن مهدي لما جاء البصرة قال جئني بإنسان أذاكره طبعا السفيان ثوري كوفي اتنقل البصرة بسبب حادثة كبيرة جدا سنذكرها في ترجمة سفيان لأنه واحد القطان بيروي الحديث عن سفيان الثوري قال جئني بإنسان أذاكره قال فجئته بيحيى بن سعيد فذاكره فلما خرج من عنده قال قلت لك جئني بإنسان فجئتني بشيطان يريد أنه بهره من شدة من قوة حفظه وكثرة محفوظه وكان يحيى بن سعيد القطان متميزا بهذا كما سنذكره إن شاء الله تعالى وقال بندار بندار ده لقب لأحد شيوخ البخاري اسمه محمد ابن بشار وبندار هذا هو الراوي أو الميزان يعني الذي جمع علم أهل بلده قال بندار اختلفت إلى يحيى ابن سعيد أكثر من عشرين سنة ما أظنه عصى الله قط لم يكن من الدنيا في شيء وقال ابن عمار كنت إذا نظرت إلى يحيى القطان ظننت أنه لا يحسن شيئا بزي التجار فإذا تكلم أنصت له الفقهاء يعني يريد أن يحيى القطان كانت له بذة رشفة يعني ما كانش صاحب هندام كانت في دومهم أطاعهم زيته أو كده يعني لا يظهر عليه أنه إيه أنه من رفعاء الناس اللي هو ممكن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم رب أشعث اغبر ذي طمرين لا يؤبه له مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره وإيه لا يقاس أبدا بملبوسه لا لا يقاس من البوس الشافعي رحمه الله لما دخل العراق بلد من بلدان العراق ويعني كان الشافعي ولم يكن معروفا في هذا البلد لكن ظن الشافعي أن أحدا سيضيفه وكان غريبا عن البلد فلما صلوا العصر انصرفوا وتركوه فقال كالمعزي نفسه علي ثياب لو يباع جميعها بفلس كان الفلس منهن أكثر وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر وممن مر بنا قيل في هذا المعنى الأعمش لعلكم تذكرون الأعمش سليمان بن مهران الأعمش كان أيضا يعني لا يظهر له بزة وليس له هيئه ولكن كان اذا حدث كانما يخرج الدر من بين اسنانه وانما لقب بالاعمش اي لعمش في وجهه حتى أنه كان يقول لو كنت بقالا لاستقذرتموني لكن رفعه الله سبحانه وتعالى بالعلم وانما يعني الموهبه في حقيقة الأمر إنما هو في موهبة النفس هو دا وزن الإنسان مش هدومه ولا شكله يعني تصور مثلا امرأة كل مواهبها أنها جميلة بس ملهاش إطلاقا حسنة إلا كده أول ما تفقد المرأة جمالها تسوي صفر حتى عند نفسها يعني في بعض الممثلات اللي كان برضو عندهم نفس الموهبه دي ما, ما, ما لا تمتلك الا شكله لما اصيبت بالاكتئاب واخدت بقى ادويه الاكتئاب والبتاع ده الكلام ده تبص لشكلها بقت زي الكوره المنفوخه خلاص دخلت في اكتئاب ليه لأن الشيء الوحيد الذي كانت تدل به وتعتقد أنها ترتفع على بنات جنسها فقدته لم يكن عندها من جمال النفس ما يصبرها على لأواء الحياة فدخل دور الاكتئاب المعروف وأغلى علاج علاج الاكتئاب وأسوأ علاج أيضا هو علاج الاكتئاب كذلك رجل من الرجال لا يرى له موهبة إلا طول عرض إذا فقد صحته فقد ثقته بنفسه لا إنما يقاس المرء بالقوة المستكنة فيه فإياك أن تقيس الناس بمظاهرهم لا زي ما أنا قلت لك قبل كده أنت لما بيكون معاك مئة ألف ولا مئتين ألف ولا حتى مليون بتشيله في كيس بلاستيك الكيس البلاستيك ده أو في شنطة مثلا الشنطة دي أو الكيس دي يسوي كام يعني نص نص جنيه كيس بلاستيك ولا لو يعني ماتين شوي ولا تعي يجيب له جنيه مثلا ولا شنطة تجيب لها ثلاثين أربعين جنيه وشايل فيها ثلاث أربع مليون لا يعني لا لا تقس الناس إلا بمواهبه يحيل قطانه يعني إذا نظرت إليه احتقرته ولكنه إذا تكلم كان ينصت له الفقهاء قال علي بن المديني كنت عند يحيى القطان فقرأ رجل سورة الدخان فصعق يحيى وغشي عليه قال أحمد بن حنبل معلقا على هذا لو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى القطان يشير إلى يعني الصعق الذي استجد في عباد البصرة كان الواحد منهم إذا سمع القرآن الصعب كان يغشى عليه لرقة قلوبهم وما كانوا يتحملون وطبعا هذه الحالة ليست هي حالة الكمال بل حالة الكمال أن يظل المرء مستمسكا إذا سمع القرآن يقشعر جلده ثم يلين جلده وقلبه زي ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون كانت عائشة رضي الله عنها تقول إن القرآن أكرم من أن تنزف عليه قلوب الرجال يعني إنسان يسمع القرآن لا يغمش عليه إنما يسمع القرآن يحيى به الصحابة كانوا كده وده معنى كلام عائشة رضي الله عنها ولذلك كان سعيد المسيب إمام أهل المدينة ينكر هذا الذي يجري ويظن أن بعضه أو أن أكثره مفتعل فكان يقول فليأتني واحد من هؤلاء وليقعد على جدار وسأقرأ عليه القرآن فإن سقط فهو صادق عايز يقول يعني إن كثير من هؤلاء اللي هم بيصرخون صراخا أو يغشى عليهم أن يعني أكثر هؤلاء يتصنعون الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يقول لو قدر إنسان على دفع مثل هذا عن نفسه أي دفع الصعق عن نفسه فكان يحيى ابن سعيد القطان يشير إلى أن يحيى القطان ليس ممن يفتعل ذلك لكن كما قل كثرت العبادة في البصرة ورقت قلوبهم فما كانوا يتحملون قراءة القرآن يعني علي ابن الفضيل ابن عياض كان من هذا الضرب كان إذا سمع آية عذاب يغشى عليه حتى كانت امرأة الفضيل تحثه على ألا يقرأ بآيات العذاب وعلي يصلي خلفه ليه لأنه كان علي لا يتحمل فذات مرة تقدم الفضيل ليصلي فنظر فلم يجد عليا، فقرأ حتى وصل علي ووقف في الصف والفضيل لا يشعر بذلك فقرأ إن عذاب ربك لواقع فغشي على علي ثلاثة أيام كما قلت كان يعني كثير منهم لا يتحمل مثل هذا وهي طبعا لنا وقفة إن شاء الله تبارك وتعالى مع هذا المعنى في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل وقدر وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل